صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون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 جد إلا إابسَ ق أسجد لن خلق تقيينقال رأيتك هذا الذيكَمت عليّ ل إن أخرتني إلى يوم القيامةإ أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتَنكَ إلا قلا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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا افَمِنْ تُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَالِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِدًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ Th«مَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَى بِهِ تَبِيعًا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 জানার জন্য ইসলামের প্রকল্প মেনে চলার গুরুত্ব কি ভালো মন্দের মাঝে তফাত করার জন্য চেতনা দিয়েছেন আল্লাহর শরীয়তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ উদ্ধার ইসলামের উপরে মুজফর বিন মহসিদ ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর শেখ শাহিদুল্লাহ খান মাদানী আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ তেলবর হুসেন হারুন উপস্থাপনায় अन्य गुणावल देख अनुष्ठान माना दुनिया रे नुन सम्प्रचार सकाल आठ टाय Dialogue. Dialogue. Dialogue. Discussion. Discussion. Discussion. Discussion. Discussion. Debate. Debate. Rebuttal. Rebuttal. Conclusion. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Listen. Shammukh Shammuray. Prathir Yashpatibar. Ratnawtay. Aapunosh Shamprachar. Shakal Shai Doshtay Bangaladeshe. Beast TV Bangalai. मुस्लिम अबर्जन के इसलमर दीबर आलोल नीति समूह देख মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আল্লাহ إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ فِي يَمِينِ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا واذا كادوا ليقتلونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا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 وَإِذ كَادُوا يُسْتَفِزُونكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَبْلِكَ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةٍ সময়ামা হুনে মনফিদ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 اللهم آمين اقيم الصلاه لدنوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد لدينه نافله لك عسى ان يبع ربك مقاما ق أَدخِلني مدخَلَ صدقٍ وَأَخرجني مُخرجَصدِق وَجعل وَقُر وََبّ أَدخِلني مدخَلَ صدقٍ وَأَخرجِني مُخرجَ صِق وَجَعلم للَِّدُ كَسُل القانًا النَّصرا وَقُلْجَ الحَقّ وَ نَزل منِنَ القرآن مَا هو شفحمَةُ للمُؤمنين وَلا يزيد الطال مينَ إلا خَسار وَإذاأَ عمن على الإسانان عرضَ وَن آدجانب وَإذا مَسهُ الشَّ كانَ يعوسَ ويعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده والبنى Allah إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض صهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فاذا اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا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 وَلَن نؤْمِنَ لِرَقِيّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا, إلا أن قالوا عَسَى اللَّهُ بِشَرًّا وَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عليهم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 ا امسكتم قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا امسكتم خشيه الانفاق وكان ال আমি মিল থিদ থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন उंड नंबर शून्य नीचे एक शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई बी बी बी ओ, विजि बता पाठ मेल कर रेट पीस टी डटी मानव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 বাকি যে সময়টুকু আমরা পাবো কারণ আমরা জানি না যে আমার মৃত্যু কখন ঘটে যাবে আদায় দেখুন আল্লাহ নৈকট্য লাভের উপায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়